بسم الله الرحمن الرحيم اَلَمْ نَأْتِكُمْ بِكِتَابٍ كَمِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَا تَمْنَنَّ مَا أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ الَّذِي عَفَا السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَنَدٍ سَوَّاهُنَا ثُمَّ اسْتَوَى وَتَخْصَانُ الشمس وَالْقَمَرُ كُلَّ يَوْمٍ يَجْرِي أَجَلُهُ مَا لَهَا مِنْ تَغْيِيرٍ يُبَدِّلُ الْأَمْرَ تَفصِيلُ آيَاتِنَا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ مِنْهُمْ يُخْرِجُ لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَتَّخِذُونَ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُحْسِنُونَ إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَنُقَضِّي يَوْمَ على عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قَوْمٍ عَجَبٌ قَوْمٌ إِذَا اتُّخِذَ مِنْ مَشْرَبٍ أَيِنَّ لَفِيقًا جَدِيدٍ كَلَّا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ تَعُوذُ بِرَبِّهَا وَأُولَٰئِكَ فِي وَهُنَالِكَ أَصْحَابُ النَّارِ يَصْلَوْنَهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجُونَكَ بِالسَّاعَةِ قَبْلَ أَن تَأْتِيَهَا بَغْتَةً وَقَدْ كَذَّبُوا بِالْقُرْآنِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ مُوقِعُ التَّعَذِيبِ مَا فِي عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ على وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ لَّا يُؤْخَّرُ عَلَيْهِمْ أَنْتَ مَنْ يَرَى وَالْكَوْنُ صِنْغًا اللَّهُ أَن يُحْلِمَ مَا تَحْمِلُ كُلُّهُ وَمَا تَظِيمُ الْأَرْحَامُ وَمَا كَذَّابُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَدَرٍ يُمُنُّ لِوَائِدِ وَالشَّنَابِ لَكَبِيرُ الْمُتَعَاَنِ سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّنْ أَسْرَرُوا الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَمَنٌّ وَمُسْتَخْدِمٌ لَّهُ وَثَانٍ مِّنْهَا لَمْ يُعَقِّبَاتٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَمَا نَحْنُ نُغَيِّرُ مَآبَ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَعَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ مِّنْهُمْ أَفَلَا نَرَوْنَ رَبَّنَا هُنَالِكَ يُنْزِلُ الْبَرْقَ صَوْتَهُ وَهُوَ مُنْزِلٌ وَمِنْشِئُ السَّحَابِ صَيْحًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ, الصراط ويرسل الصراط وَإِنْ قَالُوا يَسِيرُونَ مِنَّا مَنْ يَشَاءُ وهم يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَنِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِنَّا إِنَّ كَذَاكَ سَيُكَفِّيهِ إِلَى الْمَآبِ إِنَّهُ يَبْلُو رِزْقَهُ وَمَا هُوَ بِمَالِهِ وَمَا ذَنَعَ أُولَئِكَ الَّذِينَ إِلَّا كِلْمُنًا وَإِنَّ اللَّهَ يومنا السماوات والارض قدروه وكرهوا ضلالهم بالغدو والآصا والمرت السماوات والارض كلها قُلْ أَسَطَّخَكُمْ دُونَ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَصْرًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ اخْرَقُوا كَنْسَهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ثالثه اونيه بقدرها فاحتمل السيل زبدا واضيا ومن لا يقدون عليه كناذ ترو اخيه او متاعا زبد من كذلك يرضي الله الحق والناص اَمَّا الذَّبَدُ فَيَذْنُبُ جَفَا وَاَمَّا مَا يَمْنَعُنَا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَلَالٍ كَيَضْبُ وَعَمَلْ أَمْسَان الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَتَسَلَّمُوا بِهِ أُولَئِكَ هُمْ مَنْ سُخِّرَ لِلْخَاسِدِينَ وَمِنَ وَهُوَ مُنْجَنًى نَمُوا بِالسِّلْمِ هَذَا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَخْلُقُ كُرُولُ الْأَنْبَاء الذين ينكرون بعث الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما يُنَارُ رَبُّهُمْ وَيَصْرَفُونَ سُوءَ الْعَذَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا وَأَنْتَقِمْ لِمَن ظُلِمَ وَرَقْنَا نُمْسِرُهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَلَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْمَأْوَى جَنَّاتِ نَعِيمٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلَّ يَوْمٍ ألا من عليكم بما صبرتم فسنعقبكم عذابا والذين يوم يردو عن الله دانياث في ويقطع وَيَنْظُرُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُنْقَلَ وَيَكْفُدُونَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ رَأِيكَ أولئك, أُولَئِكَ لَهُمُ النَّعْمَةُ وَلَهُمْ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَسَالِكٌ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ حَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا فِي الْعَالَمِ آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ مَلِكُ الْمُلْكِ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن آمَنَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ الله ألا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُبَارِكُ لَهُمْ وَحُسْنُ مَا عَمِلُوا جَعَلْنَا لَكَ أَرْضًا مَّكِينَةً إِلَىٰ أُمَّةٍ قد خلت, قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ وَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ فَتَوَلَّىٰ عَنِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ هَيَّأْنَا لَهَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ الْغَوْرَ رَبِّنَا إِلَٰهًا إِنَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مُنْتَهَىٰ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ جِبَالُهُ أَوْ قُذِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ ٱللَّهُ أَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَذَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سَحُلُّ قَرِيبًا مِنَ الدَّارِ إِنْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ فَأَوْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ضَلَالًا وَضَلًّا أَسْمَنَ هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ مِنَّا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ شُرَكَاءَ أَقُولُ فَتُنبئونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ مَلْزُومِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَثْوًا كُرْهًا وَخُذُوهُ عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُظْلَمْ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَصِيرٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِذْ تُسْقَى مِنْ غَيْثٍ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ عِبَادَتِنَا هُمْ فِي دَرَكِ السُّفْلِ وَلَا يُنْظَرُونَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُتُوا إِنَّمَا مَا خُلِقْتُ لِأَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَهًا أَكَلاَ لَكَ أَن زَلَّ اللهُ فُسْلًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الْعَالِمِينَ وَلَا وَالَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلاً يَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجٍ وَذُرِّيَّةٍ وَمَا كَانَ الرَّسُولُ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ مِنْ كِتَابٍ يُمْسِكُهُ مَا يَشَاءُ وَيَدْعُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّهُمْ مَاذَا الذي الَّذِينَ عَبَدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُمْ فَيَمُوتَ فَيَحْكُمُ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْكِتَابُ أَوَلَمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُنْقِصُ فَوْقَ مَنْ أَعْطَاهُ وَمَا لَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ مّنْزَلَةٌ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنُّوا مِنِّي وَسَيَعْلَمُونَ قَرِيبًا مَنْ هُمُ الضَّالُّونَ وَهُمْ الَّذِينَ تَفْعَلُونَ السُّوءَ تَحْسَبُونَ أَنَّكُمْ مُخَلَّدُونَ بِهِ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِبْدًا